بوك 2 خمشים وخمش خمسة وخمسون خمسة وخمسون لأבוד العمل العمل بمي אתה עובד? ما هي وظيفتك? ما هي وظيفك؟ بليف وظيفة زوج طبيب وظيفة زوج طبيب أكأخط بخسي مغة أنا أشتغلك ممرضة حتى منتصف النار أنا أشتغلكممردة حتى منتصف النهار؟ بكاروف نتسى لجملاءوت قريبا سنتقاعد قريبا سنتقاعد أولهمسيم جوهيم لكن الضرائب مرتفعة لكن الضرائب مرتفعة وهبطوخ הרفوعي يكار والتأمين الصحي م واللتمين الصحي ملف بماتتي لااض بأيد ماذا تريد أن تصبح يومما ماذا تريد أن تصبح يوماً ما؟ أني غتساليات مهنداس أريد أن أصبح مهنداً؟ أصبح مهندس أن تسال الماض بفرسة أريد أن, أن دررسس في الجامعة أريد أن أدرس في الجامعة انا طلب متدرب انا طلب متدرب. ني لو مغخ حغ لا أكسب الكثير لا أكسب الكثيرني الصاعهتمخوط بخول أنا أتدرب خارج البلاد أنا أتدرب خارج البلاد زهم هل شلي. هذا هو رئسي في العمل هذا هو رئسي في العمل يش لج نخمدم لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء أاخن تميد أخلم تهغام بمزنون نذهب دائما وقت الظهر إلى الكفترية. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافتريةني مخست أ أبحث عن وظيفة أبحث عن وظيفة أني مفتلت كغشناصر عمام عاطل عن العمل. صار لي أ عامام عااطل عن العمل يشحر بام دا مفتم بآغ يجد في هذا البد كثير جدا من العاطلين عن العمل يجد في هذا البد كثير جدا من العاطلين عن العملله www.bok2.de למצוא את הטקסט ואת הספרים.